بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد فقد وصلنا إلى العامل الخامس من العوامل اللفظية القياسية في كتاب العوامل بالإمام البركوي رحمه الله والعامل الخامس هو اسم التفضيل والبعض يعبر عنه بأفعل التفضيل لأنه يكون على وزن أفعل اسم التفضيل يعمل عمل فعله الذي اشتق منه طبعا اسم التفضيل يشتق من فعل بشروط لا يشتق من أي فعل إنما يشتق من فعل بشروط تذكر في باب اسم التفضيل عندما نأتي لندرسه اسم التفضيل كموضوع نجد الشروط المتعلقة بالفعل الذي يصاغ منه اسمه التفضيل طبعا في الشروح التي سندرسها إن شاء الله على كتاب العوامل فيما بعد انتصر لنا قراءة أحد الشروح سوف يذكرون أصحاب الشروح يذكرون الشروط لكن نحن لن نشغل نفسنا أنفسنا الآن بالحديث عن الشروط وايضاحها لأن الحديث عن الشروط يأخذ درسا كاملا. فإذا ذهبنا نتكلم عن شروط الفعل الذي تشتق منه يشتق منه اسم التفضيل أو يؤخذ منه اسم يصاغ منه اسم التفضيل فإننا يعني نبتعد عن هدفنا. طبعا اسم التفضيل <تصفيق> يصاغ من فعل ثلاثي خلاصة الكلام يصاغ من فعل ثلاثي الوزن أفعل طبعا لا يمكن أن يصاغ من فعل على وزن أفعل إلا إذا كان هذا الفعل قابل للتفاوت لا يمكن أن أقول زيد أموت من عمر لأن الموت لا تفاوت فيه الفناء لا تفاوت فيه وبالتالي لا يقبل التفاوت ينبغي أن تكون صيغة أفعل تؤخذ من فعل يقبل التفاضل هذا أمر الأمر الآخر يصاغ من الثلاثي على وزن أفعل هذه الصيغة تدل على اشتراك الفاضل والمفعول في الصفة وزيادة أحدهما على الآخر في تلك الصفة فعندما أقول زيد أعلم من عمر فهذا الكلام يعني ان زيد وعمر يشتركان في كونهما عالمين ولكن زيدا متقدم على عمر واكثر منه علما هذا معنى الكلام طبعا ان كان الفعل غير ثلاثي او كان منفي او كان ياتي بفعل تؤخذ صيغه افعل التفضيل من من فعل ثلاثي مناسب وتوضع قبل وتوضع قبل الفعل بصدر الفعل الرباعي أو المنفي تقول مثل دحرجة كيف منه اسم التفضيل ما, أو ما, ما يكون يؤتى بفعل ثلاثي قبله مناسب أقول زيد أشد دحرجة من عمر أكثر دحرجة من عمر فأصوغ أفعل التفضيل من فعل يتناسب مع الرباع أو الخماس الذي لا يصبح وأأتي بمصدر هذا الفعل الرباع أو الخماس وأجعله تمييزا لافعل التفضيل أشد دحرجة أكثر انطلاقا أكثر استخراجا وهكذا طبعا اسم التفضيل يعمل عمل الفعل الذي اشتق منه واسم التفضيل لا يؤخذ إلا من فعل لازم. لازم. يرفع فاعلا في الغالب يكون مستثرا اختلف العلماء في ظهور الفاعل منهم من قال يجب أن يكون مستثرا ولا يجوز إبرازه ومنهم من قال يمكن أن يظهر يظهر الفاعل في أفعل التفضيل لزوما في, أف... في مسألة واحدة هي التي ذكرها المصنف مثالا لنا اسمها مسألة الكحل يعني يعرفها العلماء علماء النحو من مسألة الكحل هذه المسألة يجب أن يكون الفاعل فيها اسما ظاهرا ما سوى هذه المسألة الأصل في فعل أفعل التفضيل أن يكون ضميرا لا يبرز زيد أفضل من عمرو لا أقول زيد أفضل هو من عمره أما في مسألة الكحل فإن الفاعل يجب أن يظهر فإذا هو يعمل عمل فعله بأن يرفع فاعل المستثقب كفعله إذا قلت زيد كرمة في كرمة فاعل مستتر لكن الفرق بينه وبين فعله أننا في الفعل يمكن أن نأتي باسم ظاهر في أفعل التفضيل لا يجوز الاتيان باسم ظاهر إلا في مسألة الكحل وهي أن يتقدم نفي وأن يتأخر اسم مفضل على نفسه باعتبارين يعني في إحدى الحالتين يكون أفضل منه في الحالة الأخرى يقول طبعا تسمى هذه المسألة مسألة الكحل يقولون ما رأيت رجلا أحسن في عينيه الكحل منه في عين زيد هذه مسألة ألو. فالكحل زيد مفضل على نفسه باعتبارين لما يكون في عينه كحل فإنه يكون أفضل مما لو لم يكن في عينه كحل طبعا المثال الذي بين أيدينا رديف لهذا المثال لا تختلف إلا المفردات وإلا فقد تقدم فيه نفي وتأخر اسم مفضل على نفسه باعتبارين يقول ما من رجل أحسن فيه الحلم منه في العالم فالحلم مفضل بحد. وهو في العالم أفضل منه في غير العالم لو أردنا أن نعرب هذا أن أن الحلم هنا هو الفاعل هو هو الفاعل نعم هو الفاعل فعل أحسن ضع مكان أحسن يحسن ما من رجل يحسن فيه الحلم إلى الآن التفضيل يأتي بصيرتهم كيف هنا هنا أحسن أحسن. أحسن. احسن احسن لكن نحن نريد ان نعرف كيف نعرف انه فا... نحل الفعل محل افضل فنجد ان الحلم فاعل فيكون الحلم هو فاعل احسن أحسن منه الحلم في العالم فلو وضعت مكان احسن يحسن نجد ان الحلم يصبح فاعل كذلك مع احسن الحلم فاعل لاحسن ما من رجل أحسن فيه أي في ذلك الرجل الحلم منه, أي من الحلم منه أي من الحلم في العالم ما حرفنا في مبنى على السكون لا محل له من الإعراب من حرف زائد مبنى على السكون لا محل له من الإعراب رجل اسم ما مرفوع وعلامه رفعه الظم الضم المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال اخره بحركه حرف الجر الزائد أه. اصل ما رجل واضحه يعني هذه من زائده من زائده تكلمنا سابقا عن حرف الجر الزائد وحرف الجر الشبيه بالزائد وحرف الجر الاصلي من هنا حرف جر زائد رجل قلنا اسم ما مرفوع وعلامه رفعه ضمه مقدره على اخره منع من ظهورها اشتغال آخره بحركة حرف الجر الزائد. هذه ما هي التي ترفع وليس متنصب الخبر. بمعنى ليس. بمعنى ليس. أحسن خبر ما منصوب على نصبه الفتح. فيه في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الاعراب. والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جرب بحرف الجر والجر والمجروم متعلقان بأحسن. الحلم فاعل أحسن مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره منه من حرف جر مبني على السكون لا محل لهم الأعراب الهاء ضمير متزن مبني على الضم في محل جر بحرف الجر طبعا راجعين الحلم والجر والمجروم متعلقان بأحسن في العالم في حرف جر مبني على السكون لا محل لهم الأعراب العالم اسم مجرور بفي فيه وعلامة الكسر الظاهر على آخره يمكن أن يكون تعلقا بأحسن يمكن أن يتعلق بمحذوف حال من الحلم حال كونه في العالم أن أفعل تعمل عمل, أفعل. عمل أحسن يعمل عمل يحسن زيدون أكرم زيدون يكرم يكرم ولا يكرم لا يكرم فعل لازم يكرم متعد يكرم ماخذ من كرمه مضارع كرمه أما آآ يكرم, آآ آآ يكرم مضارع كرمة يكرم بالفتح أما يكرم مضارع أكرمة الفعل الرباعي الفعل المضارع إذا كان ماضيه ثلاثيا يفتح أوله كرمة يكرم فهمة يفهم. يفهم ضرب يضرب إذا فتح أول الفعل المضارع <تصفيق> إذا كان ماضيه رباعيا يضم أوله يكرم اكرم ايه هذه قاعدة إذا كان أول الفعل الرباعي ثلاثي. إذا كان الفعل الرباعي مأخوذ من ثلاث حروف يفتح أوله كذلك إذا كان مأخوذ من خمس حروف أو ست حروف يفتح أوله أعلم. يعلم. هذا رباعي يضم لكن انطلق ينطلق استخرج إذن الفعل المضارع يضم أوله إذا كان رباعيا فقط ويفتح فيما سوى ذلك آه. يفتح فيما هو أقل من الرباع وفيما هو أكثر من الرباعي يعني كارما يقوم أي فهنا نقول زيد أعلى من عمرو زيد يعلم، إيه زيد أكرم زيد يكرم وهكذا وهكذا فإذا كان الفعل يرفع ضمير مستتر يكرم من كرم من كرم أكرم من, من, من كرم أكرم, أكرم لا تصاغ من فعل من ربعي أكرم أكرم صيغة أفع على أساسا آه لا تصاغ من فعل رباعي تصاغ من فعل ثلاثي آه اللي اكرم لا لا تصاغ من من من, من أكرم, أكرم التي هي اسم تفضيل لا تصاغ من اكرم أكرمة التي هي فعل ماضي ولذلك يقول ابن مالك وصغهما يعني صوغ افعل تفضيل وافعل او فعليه تعجب وصغهما من ذي ثلاث صرفا قابل فضل تم غير ذنتف وغير ذي وصف الله افعل وغير ساركنت سبيلا فؤيلة طبعا هذا كلام سنأتي عليه فيما بعد لكن يعني ال الذي نريد أن نقوله أصلا صار من فعل, فعل ثلاثي ها. تعمل عمل الفعل تماما الذي أخذت منه هذا خلاصة ما يمكن أن يقال اسم التفضيل اسم مشتق من فعل طبعا مصوغ من فعل ثلاثي يدل على المشاركة والزيادة يقول <تصفيق> والخامس <تصفيق> اسم التفضيل قلنا والبعض يعبر بأفعل التفضيل <عض> <التوبي> وهو يعمل عمل فعله الذي يصاغ منه طبعا لم يقل معلوم أو مجهول لأنه اساسا يصاغ من فعل لازم والأصل في اللازم أنه مبني للمعلوم نحو ما من رجل أحسن فيه الحلم منه في العالم اعربنا هذا المثال لا داعي لأن نعربه مرة أخرى والسادس من العوامل اللفظية الكياسية المصدر المصدر يعمل عمل فعله الذي اشتق منه الآن الفعل يشتق من المصدر الفعل يشتق من المصدر أي مع ذلك المصدر يعمل عمل فعله يعني الأصل يعمل كما يعمل الفرع المصدر هو اسم الحدث الآن عندما أقول ضرب، هذا الفعل يدل على شيء، يدل على الحدث وعلى الزمن فالمصدر هو ما سوى الزمان من مدلولي الفعل ما سوى الزمان من مدلولي الفعل الآن الفعل يدل على حدث وزمن المصدر هو اسم الحدث الذي يدل عليه الفعل الجاري على الفعل يعني الجاري على معنى الفعل في إفادة الحدوث هو مصدر ولكنه يدل على إفادة حدوث تجدد الحدث كما أن الفعل يدل على تجدد الحدث ولذلك يعمل عمل الفعل فعندما تقول المصدر لا زمان له لا يدل على زمان عندما تقول أعجبني ضرب زيد عمرا كأنك تقول أعجبني أن ضرب زيد عمرا فضرب هنا يعمل عمل ضرب ولذلك قلنا دن عمرا هنا اضفته إلى فاعله يمكن أن تضيفه إلى فاعله ويمكن أن تنونه وترفع فاعله فتقول أعجبني ضرب زيد عمرا, عمراً. إيه؟ لكن الاكثر اضافته الى فاعل. فيكون إعرابه ماذا اعجبني فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب والنون حرف وقايه مبني على الكسر لا محل له من الاعراب والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به <تصفيق> ضرب فاعل أعجب مرفوع وعلامة رفعه الضمه الظاهر على اخره زيد فاعل ضرب فاعل المصدر مرفوع على ان ترفيه ضم على اخره عمرا مفعول به منصوب بالمصدر وعلى ان تنصب بالفتح الله على اخره كما تقول اعجبني أن ضرب زيد عمرا تماما هنا أن ضرب هي مع الفعل تؤول بمصدر يعني اعجبني ضرب, زي ضرب زيد عمرا يعني اعجبني اين الفاعل ضرب ضرب اذا كان موجود واذا كان موجود ان مع فعلته اول ان والفعل بمصدر فاعل تكون فاعلا اعجبني ضرب زيد يعني اعجبني اعجبني يا شيخ الان هنا ليس الفاعل انا مستث اسف اعجبنا الفاعل ليس أنا أعجب أنا اعجبني الاعجاب وقع علي فالياء مفعول به تعبر بها المتكلم عن نفسه وأن ضرب في تاويل مصدر فاعل لاعجبه اذا كان مع لا, لا اذا جاء المصدر يكون هو الفاعل اعجبني ضرب زيد عمرا ضرب فاعل اعجبه زيد فاعل ضرب عمرا مفعول ضرب وهي تكون وهي تكون ان ان ان لا تكون ان أن تاتي عندما أحل المصدر الى فعل لا قصي لو, لو صارت الجمله ان إيه. إيه. ان مع الفعل تحول الى تؤول بمصدر يكون فاعل إحنا خدنا أن توصل قلنا تدخل على المضارع فتكون حرف مصدر واستقبال ونصب وتدخل على الماضي فتكون حرف مصدر فقط هذا قلنا هذا الكلام إيه فان ضرب هنا أن حرف مصدر على السكون لا محل لهن العرب ضرب في ماضي الماضي على الفتح زيد وانفاعل مرفوع على ترفعه الضم الظاهرة على آخره عمرا مفعول به وانصوب على نصب الفتح الظاهرة على آخره وأن مع الفعل ضرب في تأويل مصدر فاعل لاعجبه والتقدير أعجبني ضرب زيد أو ضرب زيد يجوز لأن أضيفه إلى فاعله ويجوز لأن أنونه وأفصل فاعله عنه واضحة الفكرة إذن المصدر يدل على الحدث يدل على حدوث الحدث وتجدده كما يدل عليه الفعل كما يدل الفعل على حدوث شيء لم يكن عندما تقول أعجبني ضرب ضرب زيد عمرا يعني أن الضرب حدث فأعجبك بعد أن لم يكن موجودا فالمصدر الذي يعمل عمل الفعل هو المصدر الذي يدل على تجدد الحدث يفيد الحدوث والتجدد كما يفيده الفعل طبعا لو لكن ليس له الزمن ليس له زمن المصدر ليس له زمن لا يرتبط بزمان ضرب زيد ضرب هذا هو فعل حدث, ايه حدث ايه لا لا يدل على على الزمن ما هو مرتبط بزمان لكن يفيد حدوث الضرب بعد أن لم يكون حادثا لكنه عمل عمل عمل الفعل تماما كما إذا كان الفعل يرفع فاعلًا صب فاعلًا مصدر يرفع فاعلًا إذا كان الفعل يرفع فاعلًا فقط لازم المصدر أيضا يرفع فعل فقط. الفرق طبعا بين المصدر وبين بقية العوامل التي تقدمت بين الصفف المشبه وأفعال التفضيل اسم المفعول واسم الفعل والفعل، ان المصدر لا يظمر فعله. لا يكون فاعله ضميرا مستثرا. فاعله لابد أن يكون ظاهرا إن كان له فاعل بينما في, في في في العوامل المتقدمة يمكن أن يكون الفاعل ظاهرا ويمكن أن يكون ضميرا بل في أفعل التفضيل الغالب فيه أن يكون ظنيرا واضح هذه الفكرة مم. فإذا كان له فاعل لا بد أن يكون اسم ظاهر أي المصدر قال والسادس المصدر وهو ايضا يعمل عمل فعله ايضا يعني كما أن اسم الفاعل واسم المفعول والصفة واسم التفضيل تعمل عمل فعلها هو ايضا يعمل عمل فعله نحو يحب الله إعطاءً له،, إعطاء له عبده فقيرا درهما هذا مصدر من فعل يتعدى إلى مفعولين أعطى،, أعطى يتعدى إلى مفعولين تقول أعطيت زيدا درهما يأخذ فاعل وياخذ مفعول أول ومفعول ثاني ماشي, ماشي. فمصدره ك... مصدره مثله تماما أيضا مصدره يأخذ فعل ويأخذ مفعولين يعني قلنا المصدر يعمل عمل فعلي إذا كان فعله لازم يكتفي بالفعل المصدر أيضا يكتفي بالفعل إذا كان الفعل يتعدى إلى مفعول واحد أيضا المصدر يعدى إلى مفعول واحد إذا كان الفعل يعدى إلى مفعولين المصدر أيضا يعدى إلى مفعولين وهكذا الله. الله. يحب الله إعطاءا له لأجله يعني لوجهه عبده فاعل إعطاء يعني يحب الله أن يعطي عبده فقيرا درهم سهل على نفسك الأمر لما تضع الفعل موضع ما يعمل عمله يحب الله إعطاءا له عبده يابن عبد فقيرا درهما فقيرا درهما يعني يحب الله ان يعطي أن يعطي له عبده أن يعطى, له. ان يعطي ان يعطي ها. معلوم ها ها. ان يعطي له يعني لوجهه لاجله عبده فقيرا درهما واضحه ها ها. نحو قال والمصدر ايضا يعمل عمل فعله البابدين المعلوم طبعا آه وقلنا آه المصدر معمول هو يكون ظاهر لا يكون ضمير الفرق بينه وبين فعله أن الفعل يرفع ضميراً ورفع ظاهرا أما المصدر فلا يرفع ولا ينصب إلا ظاهرا نحو يحب, يحب يحب فعل مضارع مرفوع على مترفه الظمة الظاهرة على آخره الله فاعل مرفوع بيحبه على مترفه الظمة الظاهرة على آخره تعالى فعل ماضي بدع الفتح المقدر على الألف منع من ظهوره اشتغال المحل ما عفى المنع من ظهوره التعذر تعذر ظهر الفتح على الألف والفاعل المستطر جوازا تقديره هو راجع إلى الله والجملة في محل نصب حال إعطاء مفعول به ليحب منصوب على نصبه الفتح الظاهر على آخره له اللام حرف جرب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بحرف الجر والجار والمجرور متعلقان بالمصدر إعطاء عبده فاعل إعطاء مرفوع وعلامة رفعه الظم الظاهر على آخره وهو مضاف والهاق ضمير متصل على الظم في محل جر مضاف إليه فقيرا مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره درهما مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره فإعطاء المصدر الذي هو إعطاء أخذ فاعلا ومفعولين كما أن فعله الذي هو أعطاء يأخذ فاعلا ومفهولا يعمل عمل فعله تماما وينحل لديك الإشكال عندما تضع أنوى والفعل مكان المصدر تقول يحب الله أن يعطيه وهذا حال فكرة طيب بهذا الشكل نكون قد أنهينا الحديث عن العامل السادس الذي يعمل عمل الفعل وهو من العوامل اللفظية القياسية ننتقل الى العامل السابع والسابع الاسم المضاف المضاف يجر المضاف اليه فهو يعمل الجر يعمل الجر في ماذا يعني في المضاف اليه يعمل الجر في المضاف اليه الاسم المضاف عامل يجر المضاف اليه فعندما اقول كتاب الفقه مثلا المنادى ما في بعد والله اني كان ما ودي اجي لكن لا لا ال <تصفيق> المضاف يجر المضاف اليه ولذلك نجد في الكلام ان المضاف اليه ملازم للجر لا يفارقه الجر ما دام ما دام مقترنا بالمضاف <تصفيق> أما المضاف فيتأثر بالعوامل المتقدمة عليه قد يكون مرفوع وقد يكون منصوب وقد يكون مجرور أقول كتاب الفقه هذا كتاب الفقه الفقه مجرور بكتاب أما كتاب فهو مرفوع على أنه خبر فاذا المضاف عامل ليجر المضاف إليه هو اسم طبعا المضاف. طبعا كل العوامل التي تقدمت لدينا تعمل والتي ستأتي نجد أنها تعمل عمل الفعل هذا اسم استقل لا نقول يعمل عمل الفعل يقول يكون تكون الإضافة على معنى حرف كتاب للفقه هو, هو نفسه العامل ولكن على تقدير حرف على معنى حرف على معنى حرف الجر الذي هو اللام في الغالب كتاب للفقه أو على معنى حرف الجر الذي هو من إذا كان المضاف إليه جنسا للمضاف خاتم حديد الحديد جنس للخاتم يعني خاتم من حديد أو على معنى فيه إذا كان المضاف إليه ظرفا يقع فيه المضاف مثل يوم الجمعة يوم الجمعة نقول مثلا مكر الليل يعني مكر في الليل، تقدير مكر في الليل. طيب المضاف إذن يجر المضاف إليه على معنى حرف جر. أما العوامل التي سبقت والعوامل اللاحقة كلها تجر على معنى الفعل. هذه فارق مهم جدا. على معنى الفعل. تعمل على معنى الفعل. يعني تعمل عمل الفعل. أما المضاف يعمل في المضاف إليه على معنى الجر. حرف الجر. إما يكون بمعنى اللام إما أن تكون الإضافة بمعنى اللام أو بمعنى في أو بمعنى من كما ذكرت طبعا المضاف يحتاج للمضاف إليه ليتم معناه بالمضاف إليه فالمضاف إليه يخدم المضاف في أنه يتمم معناه والمضاف يعمل في المضاف إليه الجر فالأول عامل في اللفظ مؤثر في لفظ المضاف إليه والمضاف إليه مؤثر في معنى المضاف التأثير إما أن يكون تعريفا في الغالب اما أن يكون تعريفا وإما أن يكون تخصيصا متى يكون المضاف إليه معرفا للمضاف المضاف نكره طبعا كتاب نكرة الفقه علم الفقه الآن علم اسم لعلم معين لا كما لو قلت كتاب زيد زيد علم لشخص الفقه علم نوع من العلوم فهنا الكتاب تعرف بإضافته إلى الفقه كتاب زيد الكتاب صار معرف لما اضفته إلى زيد يعني المضاف إليه عمل يعرف المضاف إذا كان المضاف إليه نكرة من حيث المعنى لا أيضا يمكن أن يكون المضاف إليه لا يفيد التعريف يخصص المضاف إذا كان المضاف والمضاف إليه بمستوى واحد في التنكير م. يعني مثل أقول رجل خاتم حديد آآ آآ مثل أقول لا حديد علم اسم لمادة معينة م. لكن مثل أقول كتاب ورجل كتاب منكر ورجل منكر م. يستوى في التنكير م. فإذا اضفت أحد أحدهما إلى الآخر فقلت كتاب رجل هنا الكتاب ما تعرف بإضافته إلى رجل صح؟ م. أصار معروف لمن؟ من هو الرجل؟ لكنه تخصص بإضافته إلى رجل، بمعنى أن الشمول فيه قل. كتاب يحتمل أن يكون كتاب لطفل، يحتمل أن يكون كتاب لإمرأة، يمكن أن يكون كتاب للفتاة، يحتمل أن يكون كتاب لمؤسسة. لما قلت كتاب رجل قلت فيه دائرة الشمول. واضح الفكرة شيء؟ نعم يعني المضاف اللي يعمل في المضاف من جهة المعنى. إيه فيعرفه أو يخصصه أو يخصصه. التعريف يعني تحويره إلى معرفة بعد أن كان نكرة والتخصيص هو تقليل دائرة التنكير فيه لا يوصله إلى التعريف ولكن يقلل دائرة الشمول فيه ويمكن أن يكون أثر الـ الـ يمكن أن لا يكون للمضاف أثر في المضاف المضاف إليه لا يكون له أثر من حيث المعنى في المضاف وعندئذ نقول هذه اضافه لفظيه فائدتها ترجع الى التخصيص إلى تخفيف اللفظ فقط عندما اقول مثل هذا ضارب زيد الان او غدا فضارب هنا لم يستفد التخصيص ولا التعريف من زيد لان زيد اصلا مفعول به لضارب ضارب اسم فاعل يعمل على الفعل اقول هذا ضرب زيدا هذا ضارب زيدا فالكلام ثقيل لما تجد تنوين في كلمة ضارب وتنوين في كلمة الزيد فيه ثقل على اللساء فأضيف الأول إلى الثاني إضافة اسمها الإضافة اللفظية التي فائدتها تخفيف اللفظ يعني بدل من أن يكون في المضاف والمضاف إليه تنوين عن يكون فيهما تنو فيه تنوين واحد أقول هذا ضارب زيد بدل من ضارب زيدا فهذا نسميها يعني لفظية يعني تكون الإضافة الأصل فيها إما للتعريف أو للتخصيص أو للتخفيف اللفظي أو تكون إضافة نسميها إضافة لفظية. الاولى الأولى التي تعرف أو تخصص نسميها إضافة معنوية. لأن فائدتها ترجع إلى المعنى وإلى اللفظ مع. الثانية التي فائدتها مجرد التخفيف نسميها إضافة لفظية لأن فائدتها ترجع إلى اللفظ فقط. في كلا الحالتين في كلا الحالتين سواء كانت الإضافة معنوية أو كانت الإضافة لفظية. فإن المضاف يجر المضاف إليه نعم. نعم وجوبا في المعنوية وجوازا في اللفظية نعم. المعنوية يجب أن أقول كتاب الفقه, كتاب الفقه أما في اللفظية يمكن أن أقول ظارب زيد ويمكن أن أقول ظارب زيدا لا إشكال يجوز أن لي فك الإضافة ويجوز لي الإضافة وهل صح كتاب وفقه معا كتاب وفقه هذا التخصيص. التخصيص طبعا المضاف يعمل في المضاف إليه بالشرط أن يكون المضاف إليه أخص من المضاف أو مساوي له مثل كتاب زيد زيد معرف كتاب عام فزيد أخص من كتاب مثل كتاب رجل هؤلاء متساويان كتاب مساوي لرجل في التنكير فلا تصح إضافة الا الاخص الى الاعم انا يوم الاحد يوم عام والاحد خاص هذه اضافه صح اما لا يصح العكس أحد ويوم لانه اساسا المضاف يتخصص او يتعرف المضاف فاذا كان المضاف خاص والمضاف اليه عام هنا انقلب ان تتقلب الاضافه يعني نعم طبعا ويشترط أن يحذف من المضاف التنوين وما ينوم مناب التنوين النون التالي للإعراب في المثنى والجمع لماذا؟ لأن التنوين والنون يدلان على كمال الاسم وأنه ليس مرتبط بشيء بعده. والإضافة تعني أن المضاف مرتبط بالمضاف إليه وبحاجة إليه ليكمل معناه به فالتنوين والنون التي تنوم مناب التنوين تدل على الكمال وعدم الاحتياج لأن هذا هذاني ضارب زيد اي يجب ان تحذف النون لكن لو قلت هذاني ضارباني زيدا هنا هنا, هنا تنصب نعم تقول هذان كتابا الفقهي فتحذف النون وجوبا لان اثبات النون يدل على ان كلمه كتابا تامه لو قلت كتابان تامة وليست مضافه الى ما بعده فالإضافة تدل على النقص والتنوين والنون يدل على الكمال والشيء إما ناقص أو كامل أما ناقص وكامل بأن واحد لا يمكن طيب يقول والسابع لسم المضاف فهو يعمل الجرف المضاف إليه نحو عبادة الله تعالى خير عبادة الله مضاف عبادة نكرة اسم عام الله طبعا اعرف المعارف والله تكون تقدير عباده لله على على معنى الله عباده مبتدا مرفوع وعلى رفعه الضم الظاهر على آخره وهو مضاف الله مضاف اليه مجرور وعلى مجره الكسر الظاهر على آخره تعالى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على الألف منع من ظهوره التعذر والفاعل مستتر جوازا تقديره هو راجع إلى الله والجملة في محل سبحانه حال خير خبر عبادة عبادة الله خير عبادة مبتدأ خير خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره ماشي؟ جميل. هنا لماذا نقول تعالى مبني على الفتح منع من ظهورها التعذر؟ إيه ماضي. ما هو التعذر الآن الألف يتعذر إظهار الحركات عليه يعني يستحيل الألف لا تقتل حركات إذا كانت يا نقول للثقل لأنه يمكن أن نأتي بالضم القاضي يدعو الواو ولكن النطق فيه ثقل على اللسان أما الألف استحالة لا يمكن أن أتي بألف مفتوحة أو مظمومة أو مكسورة. لا, ت... لا ت... الألف لا تحتمل الحركات ولذلك يقولون التعذر يعني الاستحاله يتعذر إظهر الحركات على الألف وذلك نقدر واضح الفكرة طيب والثاني العامل الثامن من العوامل اللفظية القياسية الاسم المبهم التام فهو يعمل النصبة نحو التراويح زشرون ركعة الاسم المبهم يعني هو الاسم الذي لم يتضح معناه لغة ويحتاج إلى كلمة بعده تزيل عنه هذا الابهام الاسم المبهم نسميه مفسر مفسر أو مميز والكلمة التي تزيل الابهام نسميها تفسير أو تميز وهذا طبعا يكون من قبيل تمييز الذات في الغالب يعني التمييز يعني نوعان تمييز ذات وقلت انا الشخص دي اسم اكثر في الاسم المبهم الاسم المبهم انا ساشرح لك اكثر في الاسم المبهم وان كان يعني الاسم المبهم هو الاسم الذي لا يعطي معنى واضح في اللغه الان لو قلت عندي عشرون يفهم منك السامع شيء يفهم عشرون لكن عشرون ماذا عشر... طيب عشرون ماذا تحتمل كل شيء لكن لو قلت عشرون كتابا كتابا ازالت الابهام عن كلمه عشرين نعم. صح ولا لا فلا. فنسمي عشرين مميز وكتابا تمييز تمييز منصوب على نصبه الفتحه آه. طيب ما الذي نصب كتابا عشرون هو الذي نصب عمل في كتابنا النصب طيب هل فيه قاعده كليه في الاسم المبهام الذي الاسم المبهم ال الذي يأتي مميزا هناك يعني قاعدة ظنية وليس قاعدة كلية لأن الإبهام أمر يتفاوت بحسب الأشخاص وبحسب يعني مفردات اللغة ولكن له مضان الإبهام له مضان منها بعد الأعداد بعد الأعداد تكون مبهمة يعني خمسة. لا نحن لا نقصد خمسه وسته خمسه الاعداد من, خم من واحد الى عشرة واحد واثنان تمييزهما يكون صفه يكونان يعني موصوفا لهما اقول كتاب واحد وكتابان اثنان فاصف اجعل العدد المبهم صفه لما لما يوضحه الأعداد من ثلاثة إلى عشرة تمييزها يكون مضاف إليه مجموع ثلاثة كتب عشرة كتب هل أقول الشيخ الأسماء المفروضة هي الأعداد لا لا ليست الأعداد فقط الأعداد ومع أشياء سأذكرها الآن لكن الأعداد ليست كل الأعداد تنصب تمييزها الأعداد التي تنصب تمييزها هي الأعداد من أحد عشر إلى تسعة وتسعين ما تحت أحد عشر يعني من عشرة إلى ثلاثة تمييزه يكون مضاف إليه مجموع ثلاثة كتب عشرة كتب خمسة كتب كتب ما فوق التسعة والتسعين مئة كتاب ألف كتاب تمييزها يكون مضاف إليه مفرد مجهور الذي يكون تمييزه منصوبا من الأعداد هو الأعداد التي بين أحد عشر وتسعة وتسعين أحد عشر رجلا تسعة عشر رجلاً عشرون رجلاً خمسة وعشرون رجلاً خمسة وتسعون تسعة خلاص قلنا محصور بين أحد عشر وتسعة هذه الأعداد هي التي تنصب تمييزها ما سواها من الأعداد ما دون الأحد عشر إلى الثلاثة تجر تمييزها بالاضافه ما فوق التسعة والتسعين تجرب تمييزها بالإضافة واحد واثنان تكون صفر لتمييزها الأعداد التي تنصب تمييزها هي من أحد عشر, عشر إلى تسعة وتسعين هذه كلها تعتبر أسماء مبهمة. أسماء مبهمة أيضا المساحات تدخل تعتبر من المبهمات تقول عندي بريد البريد يطلق على مساحة معينة أو في الدان عندي بريد ارضا لو قلت عندي الان يعبر عنها بالقطعه عندي قطعه لا قطعه كريمه مو تقول ارضا زال الابهام قطعه ارض يجوز لك الإضافة نحن نقول نتكلم عن النصب لما تنون الاول ينتصب الثاني قطعه ارضا يكون أرضاً تمييز للقطع لا لكن الشيخ لو قلنا مثلاً قطعته أرضاً هنا أرض سأصبح مضاف ومضاف إليه لكن لا لكن لا تكون في محل تمييز لا لا خلاص مجهور آه. حدث التمييز من حيث المعنى ومن اللفظ يكون مجهور آه. يعني قطعته من أرض أيضاً أيضاً المساحات من المبهمات هل يقول شيخ بتعريف مبهم ان الاسم المبهم هو ما يحتاج الى تفسير إلى تفسير الى كلمه توضح معناه آه. تميزه تحتاج الى تمييز المساحات من المبهمات عندي تقول عندي كيلو متر أرض. برا ارض مزروعه بر آه. شجرا ارضا يقولون عندي جريب والنخلا جريب مساحه من الارض أيضا المشا... المبهمات تدخل فيها الموزونات عندي منواني مثقال عندي الموزو... ذهبا مثقال ذهبا بالتنوين لأنك إذا حذفت التنوين اضفت يجوز الإضافة لكن مثقال ذهبا أيضا المكيلات عندي رطل تقول عندي صاع برا صاع تمرا فاذا الآن ذكرنا من المبهمات الأعداد من 11 إلى 99 المساحات الموزونات المكيلات هذه تكون مبهم وتحتاج إلى تمييز فسرها أو في إليها يمكن أن يضعف يمكن أن يفسرها أيضا كلمة أمثال وكلمة غير عندي أمثالها كتبا أمثالها كتبا كتبا هم التميين عندي غيرها كتبا ما تقول عندي غيرها كتب لا ما... أصلاً هي مضافة إلى الها لا, تضع... لا يوجد مضاف ب... إليه مكرر. آه. فهذه آه. هي مضان آه. مضان الإبهام هل طيب شيء نقول باعتبار آخر أن الأسماء كثيرا ما تأتي مبهمة نعم. ولكن تحتاج إلى تعريف فإن عرفت بالأل أو نعم. تعرف وتعرف بالإضافة نعم. أو تعرف مثلا بالعالمية أو تعرف مثلا بالتمييز نعم ت... ت... يزال الإبهام عنها بالتمييز يعني يمكن أن تعرف ب... بأدوات يعني يعني... الت... بأساليب التعريف المشهورة و... أو لا ت... تجدي مع أساليب التعريف المشهورة نفعا بل بواسطة التمييز لأنك لو قلت عندي العشرون هنا الألف واللام ان كانت للعهد يجب أن يكون الشخص عارف ما هي ما المراد بالعشرون حتى تقول له العشرون لو قلت لي عندي العشرون أنا لا أعلم ما هو ما هي العشرون كلامك الألف عم. واللام يكون عبث إدخال الألف واللام يعني يكون لا معنى له الألف واللام للعهد تقول أقول لك جاء القاضي إذا كان إذا كنت انا وأنت يعني بيننا اتفاق على لقاء قاضي معين إيه. إيه نعم فهنا الالتميز الاسم المبهم يزال إبهامه بواسطة التميز فيكون التميز منصوب بنفس الاسم المبهم عندما تقول صاع تمر فتمر تميز شاهدنا. منصوب بصاع. ما هل صح قول مثله؟ الاسم المبهم يزال إبهامه بعدة طرق ومن ضمنها التميز. ما فيش لا إشكال صحيح الكلام لا إشكال. وفإذا كان تمييزا يكون التميز منصوب. منصوب بالمميز بالمميز الاسم المبهم الذي ميزه المبهم اسم المبهم عامل عامل نعم كما أن المضاف كان عاملا الاسم المبهم يكون عاملا نعم طبعا المراد بالإبهام طبعا قال المبهم المبهم نوعان في مبهم غير تام ومبهم تام قال الاسم المبهم التام عندنا الاسم الموصول الاسماء اسم اسماء مبهمة لكنها تتميز بالصلة في أسماء مهمة غير تامة لا تتم إلا بالصلة أسماء الإشارة أسماء مبهمه ولكن يميز المشار إليه بالإشارة الحسيه عندما تقول هذا فأداة تميزها غير أداة تميز بقية الأسماء المهمة المراد هنا المراد بالتام هنا يراد التام المعرفي يعني التام, التام تماما معرفيا يعني يكون معرفة اسم مفرد الآن ربه رجلا هذا رجلا تعم بنفسه ضمير معرفة رجلا تميزها أو اسم الإشارة آآ آآ ماذا أراد الله بهذا مثلا مثلا تميز لاسم الإشارة اسم الإشارة اسم مبهم الضمير هناك مبهم ميزة, ميزة برجلا اسم الإشارة مبهم كذلك يكون التمام بالتنوين مثل الآن أنت تقول رطل عسل أو صاع تمر نقول هذا بضعف بضعف إليه أتم الأول بالتنوين ليكون الثاني تميز رطل عسلا صاع تمر. تمرا مثقال ذهبا طيب الآن شيخ الأسماء الأسماء إشارة أسماء مبهمة إشارة مبهمة يمكن أن تميز ويمكن أن لا تميز يعني يمكن آه. أن تميز هذا أراد الله بهذا مثلا يقول هذا مثلا آه. تميز لهذا لأنه استخدم كلمة هذا أسمع مبهمة أسماء مبهمة لا قصة هي. إيه ماعن في الغالب تأتي مع القصري ستعمل نعم. وكذلك الموصول. وكذلك الموصول. مم. نعم. ماذا ما سمي لا قصص؟ أي هو؟ اسم المهم هذا. ل لأ لأن لأنه لا يتم إلا بالصلة. بينما لو قلت عشرون عشرون كلمة تامة، لو قلت عندي رطل كرطل كلمة تامة لا آه. تحتاج إلى يعني. لكن هذا ليست كلمه تامه هو الذين ليست كلمه تامه نعم. نعم. نعم. لا يعني صلة الصن من المو... كال... كالجزء من الموصول يعني قلنا التمام يحصل اما بكون الاسم ضميرا او بكونه اسم اشاره او بكونه منون او بكونه يعني فيه النون اذا كان مثنى منوانا عسلا او مذكر طبعا او يكون مضافا ملء الأرض ذهبا يعني تم بالإضافة يعني صار معرفة بالإضافة فيشترط في الاسم أن يكون تاما والمراد بالتمام التمام المعرفي وليس التمام اللغوي طبعا الأسماء يمكن أن تكون تامه لغة مثل عشرون لكن لكن الآية لو أنها ملء ملء الارض ذهب شيخ لا يأتي ملء الأرض ذهبا مل الأرض ذهباً، ذهب إيه هنا, هنا ذهبا تمييز نعم لملء مل, مل مل مل قلنا أنه المضاف يعمل في المضاف إليه فقط. إيه إيه هنا عمل فعمل في, في المضاف إليه وعمل في ال في التميز لا إشكال يعني. زيد أكثر الناس مالا أو أو, أو تكون هنا ملء الأرض مثل ضارب زيد. لا لا. ما فيه إشكال يمكن أن يكون التمييز طبعا يمكن أن يكون ناصب وجار بنفس الوقت المميز يمكن أن يكون جارا للمضاف إليه ناصبا للتمييز لا إشكال في ذلك فقال يعني الاسم المبهم المراد بالمبهم هو الذي لم يتضح معناه التام يعني المعرف الذي التام المراد به التمام المعرفي إما بتروين أو بإضافة أو, بي أو بي يعني بكونه ضميرا نعم فهو يعمل النصب الاسم المبهم التام الذي لا يحتاج إلى كلمة يعني ليس ناقصا والتمام يحصل بما ذكرنا فانه يعمل النصب في الذي ميزه وازال ابهامه نحو التراويح 20 ركعه التراويح مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره 20 خبر مرفوع وعلامه رفعه الواو لانه ملحق بجمع المذكر السالم ركعه تمييز 20 منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره ماشي هذا العامل الثامن العامل التاسع من العوامل اللفظية القياسية اسم الفعل هنا قال معنى الفعل يعني اسم الفعل هو كل لفظ دل على معنى الفعل ولكنه لم يقبل علامة الفعل كان لاحظ أن العوامل القياسية كلها أسماء إلا الفعل إيه؟ اسم الفاعل اسم. إيه؟ اسم العقول اسم. نعم. الصف <تصفيق> المشبه اسم. الفعل فا حد أحد أفراد يعني. أصلًا مشبه اسم ولا شيء؟ نعم اسم. فلسف المصدر فلسف اسم. المضاف اسم. الاسم المبهم م. اسم, م. اسم, م. المبهم م. اسم م. معنى الفعل اسم. آه. يعني عكس ما هو يعني رائجة العوامل التي هي أسماء أكثر من العوامل التي هي أفعال بالنسبة للعوامل القياسية. نعم ما أقولك والذهن فيها أن الاسم لا يعمل. نعم. هذهن الاسم يعني لا الاسم اكثر العوامل القياسيه اسماء واكثر العوامل السماعي حروف الفعل نعم فرد احد افعال العوامل القياسي ايش اسم الفعل يعمل عمل الفعل ولكن لا يقبل علامه الفعل الآن اسم الفعل, الما الفعل الماضي ممكن بعوده ممكن الشيخ يقول اسم الفعل يعمل عمل الفعل ولكن المفعول يعمل عمل الفعل الصفر المشبه يعمل عمل الفعل نعم افعل أفع التفضيل تعمل عمل الفعل المصدر يعمل عمل الفعل نعم اسم الفعل يعمل عمل الفعل نعم يبقى عندنا الاسم المبهم والمضاف آه. لا يعمل عمل الفعل آه. اي نعم آه. والفعل فعل. نعم الان اقول بعوده بعوده اسم فعل ماضي صح نعم. الفعل الماضي العلامة التي تميزه عن المضارع وعن الأمر وعن الأسماء وعن الحروف أن يقبل تاء التأميث الساكنة باودة أقول باودت اسم الفعل يدل على معنى باودة الابتعاد ولكن لا يقبل التاء فيكون اسم فعل وليس فعل مثل هيهاتة هيهاتة يعني باودة لكن الفرق بين هيهاته وبين كلمه بعده ان بعد تقبل تاء التانيث الساكنه وتدل على معنى الابتعاد اما هيهاته تدل على معنى الابتعاد ولكن لا تقبل تاء التانيث الساكنه فلذلك نقول هيهاته اسم فعل ماضي مبني على الفتح اسم فعل اسم فعل ماضي مبني على الفتح اسم الفعل كالفعل اذا كان فعلهم الفعل الذي هو بمعناه متعد يعني يكون اسم الفعل متعدي يعني ارفع فعل نصب مفعول وإذا كان الفعل لازم وأسم الفعل يكون لازم هيهات بعد زيد فعل ماضي يبنى على الفتح وزد فعل هيهات العقيقه هيهات اسم فعل ماضي يبنى على الفتح العقيقه فعل اسم فعل الآن نقول هيهات الرجعت الرجعت فنفس الكلام الآن أقول هات نعم الآن أقول أتضجر أنا أتضجر أنا فعل مضارع مرفوع على ترفيه الضم الظاهر على اخره والفاعل ضمير مستتر تقدره أنا هذا فعل مضارع لازم الان أقول أف أف اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب والفعل ضمير مستتر وجوبا تقدره أنا جميل يعني اسم الفعل اسم الفعل هو هو في الحقيقة ليس فعلا، ولكنه يدل على, على معنى الفعل. على الفعل، ولا يقبل علامات الفعل. لماذا قلنا أفن اسم فعل مضارع؟ لأن أتضجر تقبل علامات الفعل المضارع التي هي الجازم. لم أتضجر. أما أفن لا يقبل لم، وأخوات وأخوات لم، وأخواتها لا أقول لم أفن. لا لم يسمع هذا من العرب. الآن. اضرب ويكون يعمل عمله عامل الفعل تماما لازما الامر متعدي لازما الامر ياخذ فاعلا يا فاعلا ومتعديا ياخذ فاعلا مفعولا وفي الاستتار والاظهار ايضا اذا كان الفعل يستتر فاعله وجوبا اسم الفعل يستتر فاعله وجوبا يستتر فاعل الفعل جوازا اسم الفعل يستتر فاعله جوازا ايضا الان اقول اسكت فعل امر مبني على السكون لا محل له من الاعراب علامة فعل الأمر أن يقبل, أن يقبل يا المؤنث المخاطبة تخاطب به أنثى يقول اسكتي. اسكت أسكتي لكن خذ مثلا صح لا نقول صحي نقول صح للمذكر والمؤنث فصح اسم فعل الأمر لأنه لا يقبل يا المؤنث المخاطبة دل على معنى الأمر دل على طلب السكوت ولكنه لا يقبل يا المخاطب الذي يقبلها الفعل أسكت صحن. صحن أنت. صح أو صحن صحن هذا للتنكير لما تأمر كل كل سامع تقول له صحن. لكن صح يكون مبني على السكون إذا لم يكن منكرا. اسم فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الأعراب والفعل مسترجو أن تقرؤ أنت. فاسم الفعل يعمل نفس عمل الفعل الذي هو بمعناه. ان كان الفعل الذي بمعناه ياخذ فاعلا مستترا وجوبا فاسم الفعل ياخذ فاعلا مستترا وجوبا ان كان الفعل الذي بمعناه ياخذ فعلا وفاعلا اسم الفعل ياخذ فاعلا وفعلا وفاعل وفاعلا فاعلا ومفعولا مثل عليك الحق عليك هنا اسم فعل بمعنى الزم فكما أن, أن الفعل ألزم يتعدى إلى مفعول به كذلك عليك يتعدى الذي هو اسم فعل بمعنى الزم يتعدى إلى مفعول عليك اسم فعل أمر بمعنى الزم والفعل مستدر وجوما تقديره أنت والحق مفعول به منصوب على نصبه الفتح الظاهر على آخر فاسم الفعل كالفعل في العمل أي نعم وأصباء الأفعال سمارية وأصباء الأفعال منها ما هو سماعي ومنها ما هو قياسي اسماء الأفعال التي هي الماضي والمضارع سماعية. الأمر فيه أسماء سماعية وفيه أسماء قياسية. صغة فعالي في الأمر قياسية. ما سواها سماعي. نزالي اسم فعل أمر وابني على السكون الكسر بمعنى نزل. دراسي اسم فعل أمر من على السكون بمعنى درس وهذه الصيغة قياسية في فعل الأمر. اسم فعل, فعل أمر. <تصفيق> هذه الصيغة قياسية في فعل الأمر. ما سواها من صيغ الأمر سماعي. فالكثير في في اسم الفعل انه سماعي في فعل ما هذا فعل الامر في صيغه فعال نعم طيب ايضا قد يكون يمكن يوقف التس هي توقيف